هما مئة جلد، ولا تأخذك بهما عفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانيين. يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لم لَمْ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 لكل امرء منهم ما اكتسب من الافضل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤ tetapi anfasim, baiklah, dan mereka berkata: "Ini adalah jelas. Jika tidak datang kepada-Nya dengan empat orang اهي هم الكاذبون وله فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضت فيه اذاب عظيم ان تلفقونه باللسانكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Walau lai dzamg tumu, kul tu ma yakanu lama an. T kelam b haza subhanak haza buhtan nargi. Yagukum Allah an taudul mithlihi abadan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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا يأتلئن الفضل منكم والسعة أن يرتوء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يومئذ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَةُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ هُلَاء ихم مبرّؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسو وتسلمو على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 ولا هي بدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابا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 غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يكفين من زينتهن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 وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِكَ رَاعِيهِ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَلَقَد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن كَفٍّ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 الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة مباركة يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها نضي.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 رجال لا تلهيه امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الذكاءة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعت يحسبه الضمان ما يحسبه الضمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.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 أو كظلمات في بحر اللج شع موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.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 قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما ثم يجعله كما فتر الودق يخرج من خلاله. وينزل من السماء من جبال فيها من بردٍ فيصيب به فيصيب به ما يشاء ويصرفه عن ما يشاء يكاد سنابقه يذهب بالأبصار.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 Wahai mereka yang berjalan dengan dua kaki, wahai mereka yang berjalan dengan empat kaki, Allah akan menciptakan sesuai dengan keinginan-Nya. Sesungguhnya Allah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 وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مارضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين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 وَمَا بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا أَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَغْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ قَاءَةً مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ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 أنكم وعمل الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لهم دينهم.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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجونك حف ليس عليهم نجناح أي ضع نثيابهن فليس عليهم نجناح أي ضع نثيابهن غير متبرجات بزينة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 فَإِذَا دَخَلْتُمُ الْبُيُوتَ فَسَلِّمُوا عَلَى أَفُوسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَأْقِلُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْلَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ